وَأَنْ أَعْمَلَ طَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِهِ فِي ذُرِّيَّتِهِ إِنِّي تُبِتُ إلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَازُوا عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ كِتَابِ الْجَنَّةِ وعدا الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افتل لكما اتعدانني ان اخرج وقرقلت قرون من قبري وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك امن إن نَوَعَدَ اللَّهِ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَفَطِيرُ الْأَوَّلِينَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يغرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها